انت جسم, جسم حر ووعود انت انتفض واكسر قيود انت قسم قسم حر ووعود انت انتفض واكسر قيود قادر ربي ينصرك وقادر من سيّر سحب ورعود قادر ربي ينصرك وقادر من سيّر سحب ورعود جفت يم عيون اللي شفتك وصار الكحل لعيون البارود يا ربي بسبع سما انصره يا ربي بسبع سما انصرع على الأرض سائر ولم كفن والكفني ليك بلأسود على الطراوي اسمعنا المنادب عرسه وشهادته على الطراوي اسمعنا المنادب عرسه وشهادته نادت الأرض يا سائجين النعش هونكم نادت الأرض يا سائجين النعش هونكم مرسوم النعش بالوطن حدود أني خفت من دمعة جما آني خفت من دمعك يمة وخفت النهدات تهز لأسود وصيّب قلم نار وألم وصيّب قلم نار وألم الهمّة بثار وثورة على اليهود قدّك مين قدّك مين يا علاء الطراوي ما خفت الموت قدّك مين يا علاء الطراوي ما خفت الموت لأنك قدّه وجدود آني يما بس شفتك تبسمت آني يمة بس شفتك تبسمت وبذكر الله تكلمت يما بخاطر تودعيني يما بخاطر تودعيني ولا فلسطين مثلك اليوم تبكي وتناجي بصوتها لزعيطران النابت على القبر والشمس لتطلع بخيوطها على ذيك الورود بول الخلق ربي هادم وار الجسد بول الخلق ربي هادم وار الجسد مدري كنا ب الأرض القدس ذيك اليوم الموعود الشهادة من الله حق وبشر نبيا الشهادة من الله حق وبشر نبيا وربي أبد ما يخلف وعود إن تقسم جسم حر